بنشكر فضيلة الشيخ وجد غنيم على التزاميه بالوقت اولا وحسن عرضه ثانيا وقفشاته ثالثا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من المعتدلين الشيخ طبعا بيقصد غير المعتدلين دي حاجة تانية ده بيذكرني بقول فضيلة الشيخ القرضاوي في قصيداته النونية في احد المقاطع يقول في نهايتها قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين الى ان يقول رجعية أن نغار لديننا ونقوم بالمفروض والمسنون رجعية ان الجهاد سبيلنا نعمل جهاد ذريعة التمكين يا رب انتك هذه رجعية فاحشرني رجعيا بيوم الدين فاذا كان قلب الموازين هو في حد ذاته البعض يعني يتخيل انه تغيير من للحق الى الباطل لا نحن نثبت على ما امرنا به الله عز وجل لغدا او بعد غد يوم الاحد في تمام الساعة السابعة لفضلة الشيخ وجد غنيم محاضرة في جمعية قطر الخيرية والدعوة عما للرجال والنساء ان شاء الله تعالى والان مع رجل احب الاقصى كما احببناه وهو كغيره من الدعاء تألم للاقصى كما تألمناه ولما طُلبت منه الكلمة أراد أن يوجه حديثا للأقصى ورسائل للمستمعين مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الأنصاري فليتفضل مشكورا. تكبير تكبير من الدوحة للأقصى نصر كار موعده. من الدوحى للأقصى مصر كرام وعزة تكبير تكبير, الله أكبر. تكبير! الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم يا أقصى الحمد لله ربك القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والصلاة والسلام على من أسرى به ربه من المسجد الحرام إليك لتبقى الأفئدة أفئدة هذه الأمة معلقة بك موصولة بك متحرقة شوقا الى لقائك السلام عليك يا اقصى السلام على طرقاتك والسلام على ترابك الطاهر كم وطئته اقدام الانبياء وكم عانق جباه الساجدين سلام وشوق منا اليك والسلام على أهلك الصامدين السلام على أهلك المرابطين السلام على أهلك أساتذة الصمود وأساتذة التمكين السلام على أهلك الموعودين بنصر الله وإنا له لمرتقبون وسلام من هنا الى اهل الاقصى وشكر لهم نشكركم يا احبابنا نشكركم على حفظ الامانة رغم التضحيات ورغم البذل ورغم ما تقدمون انكم تقومون عن مليار مسلم واكتر بالحفاظ على الامانة بالحفاظ على هذا الوقت حتى تسلموه الى الاجيال القادمة والسلام عليكم جميعا ايها الحفل الكريم واستميحكم عذرا مشايخي ان اتكلم بين ايديكم ولكن رسائل موجزة وسريعة اوجهها من هنا اوجه ثلاث رسائل الرسالة الاولى لأهل الاقصى ولأهل فلسطين اقول فيها إنما تقدمونه للأمة الإسلامية بثباتكم وسكناكم ورفضكم للهجرة من هذه المدينة المبتلاه هو أعظم الجهاد ووالله إني لا أعلم في التاريخ قوما جاهدوا وضحوا والأرض ترميهم عن قوس واحدة إلا ما نشهده في أيامنا هذا من أهل فلسطين إلا ما نشهده في أيامنا هذه من أهل فلسطين لم يحدث في التاريخ أن تربطت الأرض جميعا بأممها المتحدة وحتى حتى أخوتكم من العرب الله المستعان رماكم مسؤولوهم عن قوس واحدة ورغم ذلك لم تفقدوا الثقة بنصر الله فلكم الشكر على ذلك ونطلب منكم أيها الأعذة والأحبة في الأقصى المواصله والثبات والصمود فإنما النصر صبر ساعة ونطالبكم كما يطالبكم الجميع بوحدة الصف الفلسطيني ولكننا نفهمها بمفهوم مختلف وحدة الصف التي يتشدق بها الجميع لا تكون الا خلف صف المقاومة وحدة الصف لا تكون بجمع المنبطح والمسلم مع المقاوم الشار الجنة بدمه لا يمكن وحدوا صفكم خلف خيار المقاومة لأن التاريخ أثبت أن كل من يتنازل عن أرض فلسطين وعن حق فلسطين وعن حرمة الأقصى فإن جماهير الأمة الإسلامية تصنفه فورا مع معسكر العدو وتتطلع إلى قائد ثان وبحمد الله لم تعدم ولن تعدم قائدا يدافع عن الأقصى فالتوحد خلف صف المقاومة هو الحل الحقيقي لوحدة الصف الفلسطيني الرسالة الثانية أوجهها إلى الشعوب المسلمة إلى الشعوب العربية من يتحرق منهم شوقا الى الاقصى ومن لا يحدث نفسه بذلك جميع الشعوب الإسلامية اوجه لهم رسالتي هذه لابد من دعم قضية الاقصى ودعم هذه القضية له اشكال لا تحصى دعم الاقصى له اشكال لا تحصى ليس الدعم الاقصى بالجهاد بالنفس فقط ولا بالجهاد بالمال فقط هنالك آلاف الصور وآلاف الأساليب لدعم الأقصى من هذه الأساليب أن نعلم أبناءنا ماذا يعني الأقصى ماذا يعني الأقصى في قلوبنا ماذا يعني الأقصى في ديننا نعلم أبناءنا معالم هذا المسجد حقا لا إله إلا الله أعود لحديثي وأقول الرسالة الثانية أوجهها للشعوب الإسلامية والعربية وأقول لهم إن صور دعم الأقصى لا تعد ولا تحصى من هذه الصور أن نعلم أبناءنا هذه هي الطريقة لتسليم الأمانة للجيل القادم والذي سيكون ان شاء الله هو جيل النصر نعلمهم ما هو الاقصى نعلمهم معالم الاقصى نريهم خرائط الاقصى نربطهم بهذه المعالم نعلمهم اجزاء الاقصى اين يوجد المصلة المرواني اين توجد قبة الصخرة المصاطب حدود الاقصى يجب أن يتعلم الأبناء الصغار هذه المعاني حتى يرتبطوا بالأقصى وكذلك نعلمهم أسماء الأشخاص وصورهم الأشخاص الذين دافعوا عن الأقصى وماتوا من أجل الأقصى أو ما زالوا يدافعون عن الأقصى يجب أن يتعلم الأبناء هذه الأسماء مثل اسم الشهيد أحمد ياسين واسم يحيى عياش واسم عبد العزيز الرنتيسي واسماء الابطال من امثال اسم اسماعيل هنية وخالد مشعل اسماء الابطال مثل اسم ال رائد صلاح الذي خدم قضية الاقصى ويخدمها وما يزال ليلا ونهارا هذه الاسماء هي التي تبثوا في قلوب أبنائنا حب الأقصى، فلا بد أن نعلم أبناءنا كل أبن وكل أم يلقي معلومة إلى ابنه إنما يساعد في صنع رمح من رماح التحرير، ويساعد في صنع رصاصة من رصاص الجهاد في سبيل الله لتحرير الأقصى. ذخيرة هذا الجهاد هم هذا النشء. وبتعليمهم تبقى القضية حاضرة حاضرة في نفوس الأجيال من هذه الوسائل أيضا وسيلة التواصل بإمكان أي شخص أن يتصل برقم عشوائي في المسجد الأقصى في مدينة القدس ويسأل عن أهلها. ويقول لهم أنا أكلمكم من قطر أو من البحرين أو من عمان أو من السعودية أو من مصر أو من أي بلد عربي أو إسلامي ويشرح لهم ويعبر لهم إلى أي مدى هو يهتم بهذه القضية والناس هنا يهتمون بهذه القضية والناس هنا ممتنون لهم ولصمودهم ولجهادهم إن هذا من أعظم ما يثبت الناس في الأقصى وفي فلسطين من وسائل ذلك أيضا التعرف والسؤال عن المشاريع التي تقام في المسجد الاقصى لتثبيت اهلها ولامارها وللمحافظة على سكانها ولتبقيفهم الثقافة الإسلامية هل تعلمون ايها الاخوة ان دولة العدو تروج المخدرات بين شباب الاقصى مجانا لكي تنسيهم القضية هل تعلمون ان دولة العدو تمنع التعليم باللغة العربية في الاقصى حتى اطلح الكثير من شباب الاقصى لا يحسنها هذا التهويد لمدينة الاقصى وما يزال هدم المباني وترحيل الناس يحتاج منا ان نثبت اخواننا وهناك وسائل وسائل الاتصال بهم والسؤال عنهم وهناك كثير من المشاريع تهدف الى اعمار الاقصى اعماره بالعباد واعماره بالزائرين من داخل فلسطين ومن داخل ما يسمى بالخط الاخضر حتى يظل المسجد قائما ومعمورا حتى يذن الله عز وجل بتحريره الرسالة الاخيرة اوجهها الى الحكام العرب والمسلمين الحكام العرب والمسلمين الذين هم على قيد الحياة الآن وعلى قيد المسؤولية الآن وحتى يأذن الله عز وجل بتحرير الأقصى أقول لهم إن الله عز وجل قد ابتلاكم بالمسؤولية في هذا الزمن الذي احتل فيه المسجد الأقصى واحتلت فيه أرض فلسطين وبدأ التآمر على تصفية هذه القضية فإنكم والله مسؤولون أمام الله عما قدمتم لهذه القضية ولن تبرأ ساحتكم إلا بتقديم ما في وسعكم لنصرتها ونحن نقدر الضغط الدولي ونقدر ما تواجهونه ولكن نريد أن نرى تضحيات تساوي قيمة هذا المسجد في نفوسنا واعتبروا بمن مات من عام 48 عام اعلان الكيان الصهيوني الى اليوم من قدم منهم شيئا للاقصه ولو قليلا فان دعوات الناس ما تزال تصل اليه في قبره ومن تآمر على الق على الاقصى وهم الاكثر فان لعنات الناس ما تزال تنصب عليه في قبره وستظل فاعملوا لأنفسكم يا حكام العرب والمسلمين وإنا على ثقة أن من هؤلاء الحكام من لا يزال في قلوبهم جذوة من إيمان وفي أنفسهم نخوة من عروبة وإسلام وإنا لمنتظرون أن تتوحد هذه الجهود مع آمال الشعوب فيسيرا جيش النصر الى هذا المسجد المبارك ان شاء الله اختم كلامي ببشارة ازفها لكم ايها الاخوة ان شمس هذا الكيان وشمس حماته امريكا قد بدأت في الانحسار والغروب ولا يرى هذا الا طوال القامة من رفعت هاماتهم انفاس العزة بالله وبرسوله وبالإسلام لا يرى هذا الانحسار إلا من وقفوا على شرفات الجهاد والمقاومة والمحافظة على حقوق الإسلام والمسلمين أما الخانعون أما المطاطئون أما الذين لا يرون إلا تحت أقدامهم فإنهم يظنون أن أمريكا خالدة وأن إسرائيل خالدة أقول أنا ومع الكثير من شعوب الإسلام يرون انحسار هذا الطاغوت عن أرضنا وتسلطه على مقدراتنا وإن فجر النصر لآتن إن شاء الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سبقت ناقته القصوى ورأى الحزن في نفوس أصحابه حق على الله مرتفع شيء من امر الدنيا الا وضعه وحق على الله ما ارتفعت امريكا الا وضعها وحق على الله ما ارتفعت اسرائيل الا وضعها وان وضعها لاات باذن الله تكبير تكبير تكبير واني لامل ان ارى نصر الله وتحرير الأقصى بعيني وإني لموقن أن أبنائي وأبناءكم سوف يرون هذا النصر والتحرير إن شاء الله أقول قولي هذا وأختمه بدعاء الله عز وجل أن يعجل بالنصر وأن يعجل بوضع أمريكا ووضع إسرائيل وخفضهما وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه والحمد لله أولا وآخرا وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين تكبير تكبير